بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن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 فإذا بلغنا اجلهم فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله غانكم يعظ به من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 قد جعل الله لكل شيء قدر، واللائي اسم من المحيض من النساء، إن رتبة فعدهن ثلاثة أشهر، فعدهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحب.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 أولاة حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعسرتم فسترضع له أخرى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 119. من قرية أعتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا 110. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا